وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان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 ya معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلات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 فإذا شقت السماء فكانت وردة كذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيوم إذ الله يسأل عن ذنبه ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام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 وجن الجنتين دان، فبأي آلاء ربك مات كذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاد.